هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادِ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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرس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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحاء شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسم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 فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 accelerated by the fear of men from which monastery were opposed to miniat chegou and the suspicion ofamine warnings and sais from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 قُلِ الَّهُمْ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزْعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان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 وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ريتهن بعضها من بعض والله سميع عليم اذ قالت امراه عمران ربي انني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني "'Innaka Anta Al-Sami'u Al-Aliyim.'" So when they put it, they said, "'Rab, if I put it as وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْفَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 هنا لك هذا قالت هو من عِلْدِ الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنا لك دعاء زكريا ربه قال ربها بليم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 قال رب Lord, يكون لي غلام وقد بلغني الكبر I عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب and لي queen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 ويكلم الناس في المهْد وكهلاً ومن الصالحين قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فان لما يقول له فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمٍ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنٌّ فَيَكُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وسكن ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له هو الحكيم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 أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون ها أنتم ها لا تَنظُرُ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفوا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع قل ان الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اعتيتم او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 ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يغنون الستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو عند الله وما هو من عند الله ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر them. It الله الكتاب for والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا Bible, the Bible, and the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 قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل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 لَن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ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 كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون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 لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالُ وَالدُّ مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَا انهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كل حين لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم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 إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ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 إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ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 ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يَتُوبَ عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 الذين ينفقون في السراء والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 This is a prayer for people, and a prayer, and a prayer for the believers. And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 so you وَأَنْتُمْ already وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ looking قَبْلِهِ الرُّسُلُ And it أَوْ not Muhammad but أَعْقَابِكُمْ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 بين قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما والله يحب الصابرين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 إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم فِي فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَرَشُ ضَائِفَةً مِنْكُمْ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 يوم ثمة وفك كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن با بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس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 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم they وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا has من الله support لم the سوء but رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه, يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر باليماني لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نؤملي لهم خير لانفسهم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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا made الله فقير ونحن who سنكتب ما قالوا وقتلهم technological مغير حقكم ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّاقَةُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ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 واما حياه الدنيا الا متاع الغرور لا تبلوان في اموالكم وانفسكم على تسمع من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور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 لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب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 الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون, ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك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 أو أنفا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخل لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ولا أدخل لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عين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 اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها الاخوه الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته